لو عارف لو عارف لو عارف لو عارف ان الدنيا بحالها ايوه بكل ما فيها مش حتى ثانيه ثانية مليا فيها كنت رميت الدنيا وجتل غني اللي one you love, I اني know. I'm going تاني turn اني to اتمنى I'm going to live. I hope now. I'm going to you. I ما تبديش لحظة تعدي علي غير وزيئة فحب نديكي نديكي نديكي لو الاقي بعديكي لو عارف اني حعيش خلاص مع غيري بحلم بيكي وان الحب خلاص مش حلاقي بعديكي كنت ما تبدتش لحظه تعدي عليا غير وديها حضن ايديكي ايديكي ايديكي لو عارف